بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد برز باب لا شرح مختصر كتاب رياض الصالحين موسى رحمتي خويك ورد لما بدأ فرميت باب المبادره الى الخيرات وحث من توجه لخير على الاقبال عليه بالجد من غير تردد تفرمي ام بابا سلام ودكات ابي انسان لكاري خير دا لكاري شاكدا مبادره كات و تمسارعوك بقى لفلبتي دا كات خيرك البورد كبير شاكيك البورد كبير لا عملك كذا سست مباه لا وازم مبا. ببه بلك كرجو قلب ببه جدي ببه تواتي حصة أوكالج وجبك نبيث أنا درزكاني رابردوت من دو مرجية بوشروطي كمال عمل كعمل كذا كم لو الأخذ بحوة. زور, زور او عمل فاك المصارعة بفلا بربي بل لكاري شاكك عند انسان إنسان شاكيب دبي ده بيه بفلا أنجمي بدأ سستوا لوازلي نكات فعش إنت فهمي وهاني أو خالك هاني كسي بدك قبل وشاك أراد بنتوش شاك دك هيد بجدية أو شاكيب كبرو ربرو ببيع أو تردد هبيد أخوان بيداني بكرد ده بيت أي أنجامي بدهم يأنا يستبي كم كاتي كيتل نأ لتشاك ده عملي شاكا مال زو أنجامي بده بقوة و كوسبيك و تجاربي ترجع غير تا لحياتي تا لش بابي مصا دو دو باس يكم فيجب بركبك إلى خير وشكر تردين. هاتا أخواني يقول القرآن فيروس دا لوصف في غمارنا دا صلواته وسلامه إخوانا سلبيا. فباس هندي في غمارنا دا كده فالمية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في غمارنا إخوانا صلواته وسلامه لا سلبيا. لا لشكر سازيج شكر تردين مصارعين كده. أبهران واليوم الدوام اللي قمته كالأمة في فرس برغبت برهبته رغبت أن هم فرس ينحب تعالى وبردوامهم بخوا من بخوي تعلى هذا في المسلمين كل شاكلة بلى بلى يكتبوا مهم لأن سبب وهشت. واخوي يقول كادي باسي بهشتك هذا باسي نعمهك هذه بهشتك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون باب ا امام متسابق كان اوليك شان كشانشي ودا بابو بهشت باب او مهم الانسان شان باش غادي بكادو بلا جاء خيرات وصاروا كردن، عملوا كذا، عبادة كردن. شو كيرجاك بروبهشت؟ الإنسان ده بي، تبقى خاو ولا وازن مبادر ومسارع بكا بخير. دوهم انسان الإنسان كاتي كارجيب بدات. متردد نبيت. بري أنزامي بدهم ياخدنا استا يا كان. هاي المجرد بويا زناده فالمنيجي في فيها وشاكاو صالحين وياه أجر للدنيا ده جيا كاريهات الرجاء ييجي عن دنيائي ويجي عن قيامتي تجارويا مثلاً بروح سفر أريد لو كانت ذكاء نجح هاي نجح هم كم أو بكم البر إشي دنيائي طماعي دنيائي يش قيامتي كله كجاريا والله ساعاتي البلاسبيا أمس أم هنا قرآن بوانا. قرآن بوانا. مهم ما هي أويته لعيشة قيامته الدنيا ك؟ في رجت تعويضنا بتوا أما الدنيا إله وانا سعدي تبدو سعدي در رجت بس أو كذا فرصة كبوت ثلاثين دين حج أو زور هي باشا ما من ده الحمد لله شن الفد مهم او اي خوزي دوا فانا تي عمرك الى لو كاتد بوست الى كي لاش الصا في اللي بوست الى كي او والله ما بس البيت طبعا لما خلق ما من دورا ناي زاني بالفعل بكالتشاهد كده تا بالعالمين اللي راضي بيهم خزيلية لم مختصر بختية كزاني كتير مختصر يكدوب بختي كدوها إيماننا ويشن آياتي ويشن حديثي كناوى بدري يجي وبتوسي لي باسي كدوها بطلع إيمان لبروي رمضان كان بابي باسكين حرب بختي باسكين آياتي ويشن حديثي لفتح حديث غني في الله وسلم قال الله تعالى فاستبقوا وقال الترمذي الخيرات سورة بقرة آية الخيرات اخوي عزوج الفرمان البدقات بويك للخيرات ولا شاكر دن بها شا... اهل العلم ما مصاين وزانين كتابك هو بروى ذكرت أجر كسى ما مصايك دق كتابيا دون زيب وين زياتين كم درب منافسية ذكرن بطلبي علم زو في ذكي أي فرميلا أما شيء او جزء قران لبركات شيء أو حديث لبركات شيء مثلا فقه تهاو كات شيء بحثي علمي بورسيب منافسان ذكر الأخير وها منافسان ذكر بما واجبكش أن كتابيك زور زالد لتشون يعني طالب علمي واد زور بني بات كبنافسنا ما إنسان لا ترسل السهر بيته وترسل الأواز بيته فاشندف المئوة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم دف في غمر ما صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة مبادروا بكا مسابقوا بكن. بفلبن لان بفلبن لأنجامدانوا لبا كارهناني كردويتشاك. فيش اوي كسبوا تقربية الرقاتان بادروا بالأعمال الصالحة دي. مبادروا مسارعوا بفلبكن لشاك كردن پیش اونی کسبیک تجربه عاقیه بهترگات، اگر عاقیه بودن راحتی ها درگات، بودن اگر نخوشی به سفر بی نبودی به مردن بید، مشغولاتی حیات بید، بدواینان و رزقها، دیت درگات، فریانکی آه، و الله فرصت بورکود، کارتی حجم حالا باجو مر بکن خورایی نمکرد، حالا باجو، آو علی مبخریم لایه فلما موسو، و الله نمکرد، آما همی روش آروات، بوی زالند فرمون عمر وقف السيف وايا وقف الشمشير اقرتو ني بالري ب تاعك راني طاع اخوا او تو دبري توادك خلاص ابي تيجي نكرب جاء في بيغامر اخوا صلى الله عليه وسلم بادر بالاعمال الصالحه فستكون فتن الروج دي وصلت انا فتنه يا ابيتي واديش هادينيه فتنيتين يا نار حدينيه وزع لباشدا يا شاكل كان شاكل كان كيشو بغينا راح حدينيه فيدنيك تجي فستكون فتن كقطع الليل المظلم فتني وافاه الا امتكام امن الرشو تارك حق لي وديارني او ان حق لي بزله تارك الرنيه وكبارته حوله بارشوهه تارك بغشوهه تارك شوزن شو توجدنا بني حق اللي ديارني رشو ديارني او اللي حق حق قلبي بزره اللي تابع او انا دنيا نخشبي او انا فتنه زاربيه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا زلمي واهي لباني إيمان دارا، تتأق بانيه إيمان دارا عيبنيا، كإواري لهذا بيت، يعني بيج روجك تيبصر هذا، لإيمانه بكفر بيج روجك، وحياي وايت يا يعني زو زو. في الدنيا، نار حديد مال الدنيا وطمع الدنيا يعني تاء ورجنا بصرنا باني إيمان دار بي واركي كافر بي يعني كافر بي واركي إيمان دار بي وخطانا بشكل وشاكب يبيع دينه بعرض من الدنيا ظلامي واهية أو ديني خوي أفروشيت ببارتيغ إلى الدنياك بقيمة ديني خوي بدنيا بدنياك فاني لأنه تبريد دين أفروشيت كونية كون نواجهك مفروشم شاية ما مفروشم راجو مفروشم دين أفروشن لزور رقا وإنسان تشبهت ولكن هذا كاتب كان يحب غير يكون محمدا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون كان شيء نزانا هو ارزوي بسري زالا قال والله باش من ماجي ما ما ما اما جورك جورك حرام ابن دو دينك اي حرام قبول ما حرام كما حرام يعني وائل دي وائل دي وائل دي حرام حرام هنا ديني نما يعني كدين برنامج خواهي حدودك حدود يكي لبينه حلال وحرام يبزينا أم تيكرعك أو حدوه لا قليل قرد أو يجزك ولي أفرد فهو دينك كوا أو إيمان بالجارة اللي قلناها كان جاء أفرمي دينك أفروشي بعرضك لحطام الدنيا لماري الدنيا بشيك زور بيقيمته وبيسود ديني أفروشي ديني أفروشي زور خطرة واصلنا لآية الإسلام لا عباده لتوحيد إخوة توحيد غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بو دنيا يا ترى كرهاره بيت شهاده بيت درو بيت بو جمال افرتان بيت بو هر شيء بيه واصل الدين هنا لا دنيا يعني هر دني تريد قبولك للغير اسلام او دين الفلوش كدين الفلوش وتاخذ فروشت ما ياخذ فلوس چونك دين النما خوش نمايت خذ رايت بوي كمستقبل للجهلهي بهالمشي مصير خذ فلوس ك هتاه تاه إلى او مسدي أو بهشت يعني جهنم عن ديوكيت أو خوف فلسطين بودين فلسطين خواب ما في زير انسان زو شاكبكة فيش أول فتنة بيا بي هي وارا إيمان دار بيوباني كافر في فتنة زور بي شاكبكة وباشا د فرميو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا كابريك هذا بلاء في غمر اخوه صلاه السلام يخواتي في غمر اخوه بيرزيخ ولا يراني بيت فالمؤرسله يخودا شصدقيه شخيرك فاذا شزو الجوريه لاخوه صدقه نعي زورو زور جوري زورو هلك وجوري خوي كما ينزل اجل هي من ابكب ذا خير كأجل كي اجلغي في بي. بيه پیغمبر خوف فرمي صلى الله عليه وسلم ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل وتامل الغنى او صدقيز الخيرات تولش الصاغيت اللي ليش صاغيد ابي و حسب ماضي الدنيا و بتمام الدولة هنيشبيت. لو كذا خير زوا خيره. لش الصاقة؟ لش الصاغبو؟ توزي حب الدنيا زور بيردمرينا كيتوا. أو او ولا قال أوشل لهالبكر دنيا بجمع الدنيا ودولة ما دي ولا نازل بخشية أربعة كبرنا بتوه أو كذا خير زو لا أخبر تأخير النوي للصاغي رزق ليك بيوه حسب دولة ما يأكيد أو كذا خير زو ولا تمهل دواني صدق كردي صدقوا تأخير دواني ها فرصة بادر بالأعمال الصالحة نيفلو في غمرة فا شاكل الله فلا كلا كلا ولا تمهل مولدن ده والله ما وينه ترى إن الله خيركم بق <تصفيق> هني فعل خروكم عندي بو نجكالنا كيبو نامز قد والله ما مصاف جارك عندي ما شين يعني شيء يعني أول رجلا ما مصاف برسالة شاء الله ولا هندي إيش بدرس ميتاوي كمشروع عكاني ميتاوي كمشروع عكاني. ثم مشروع عكاني هندي في هذي حراميتي هندي في هذي شو هاد تيا خوي لي بيسا. أنا بخاطر هذا سكدو هم يخرجنو لأنك يكتوب بقى شيء ليكم. خوي أوى خلاص يشتغل يخاطيني. وعذنيك إذا فلا تبيتو. ما لك خلق لا يا. حرام حرامها. هر بيسو هر بوجنا. جبروئ إيمارينكى دعئنخي ماواتر ماواتر. حتى إذا بلغت الحلقوم دوایی بخیر دوایی بخیر تا رو من روح عجات ها بینا قاخد، آو ساخره که آو بو تو تازه عالی داستان دنیا شوری واجن دم، تو خوا بق تازه خم لذتی لی نکم نه، آو خیره خیر بو لش سعیده ابینا زی کبرید بر تمام مردنی جاری دل دخوشه، آو کد خیر بکرد سعی بکرد سعی بکه نشانی ایمانم. اگر بی دوایی نخی اهمالی نکی صداق کردن حتی سرمرگ رایگی که کاتی گیشه سرمرگ یا نخوش کودی فقط قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد قال لفلان فلان كتخابه ممكنو تخابه فلان كذبوا تخابه خيره ممكنو آه أو آه ها بيت بو أو فيها ودسي شوريه لحياة الله يتعزمنا مم كلام وقال وقلت خوش ما خلكي خرّك جمع ما الخرّك ما الخرّك ما الخرّك أي بو صدقناكي أي بو خيرناكي أي بو والله من خرّك مدوعي وصدق مكركان ممكن توجيه بابعود قلت هتأكل وتبغى تشوف بس صوتكي باقول لي بيردو والله ما جناه يبينه حتى خذ له حتى فاره وده وخذ في حرام وفاقه بوصل دقنا فيه يما بوجري بوكركاب كرج بدل كار صار الشيء بوكات إيش يجي شاكر بورك هو دودلو متراضي ما برد في ده، كم يعني كم؟ خد وما كلا شاكر كردن، لا توبة كردن، لا صداقة كردن، صداقيك وشاكيك وخيك بورك بيه، أجر بيه، دري آه الله صار لكاني زو أو أن ما أو أن سر أو أن خير أو أن خير بو مع الأسف شديد والله تجينا بفقير نداوى تازهنا صار له شيء شيء صاحب دي وخله دوس سر والله فقير إسفادي له منكر آه والله من دار لكانم داون ساون لأن إنه خرشي بو نمتوا نبقي سلاح دوس الحيوان سر مربو من دار أي بون أذكر والله الرزير بو, بو هل مقر الحيوان به تاعلايا لقفرشي خريج إنسان نبي آبى لحياتي فرصته بق <تصفيق> بقوة الزواج تال حياتي دواي مردي بشيمان شديد من النبي توه الحمد لله حاجة خودا تسي خودوشان ده أكم لخوي قومه كان يسبردوزين خدا يعافون في يصلح الحال ما في لا جونا يخون خواي نوجو رجومان في عبادات ما يقبل في توبة ما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمن يجيب المطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما